Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah Ashhadu anna Muhammad rasulullah Ashhadu anna Muhammad Allah hu akbar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 غير <تصراق> الذين انعمت عليهم غير البغض عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الف لا kal kita bularaiba fi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna s wa إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرحيم وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا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 ولبئس ما شروا به أنفسهم لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ Bismillahir Rahmanir Rahim Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwa Ar Rahmanur Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwa فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَأَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ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 بسم الله الرحمن الرحيم أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُولُو حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ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 مَنْ ذا الذي يُقْرِضُ الله قَرْضًا حسنا فيضائفه له أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا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 ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيّه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم تِه وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ لا لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا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 ربنا ولا تحملنا ما لا طَاقَةَ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين Bismillahir Rahmanir Rahim Alif Lam Mim la Allah ilaha illa huwa al نَزَّلَ عَلَيْكَ الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الْفُرْقَانَ إِنَّ الذي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 هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ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 وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ رَبَّنَا لَا تُذِقْنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ كَمَا جَمِيعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادِ إِنَّ الَّذِينَ شَيْءَ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُنَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا اله الا الله والعزيز الحكيم ان الدين عند الله الاسلام ومختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بعد بينهم ومن يكفر بايات الله ومن بآيات الله فان الله سريع تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ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 وَتَنزِقُ من تَشَاءُ بغير حِسَابٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا صَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ دَلَّلَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرحيم وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَالَّذِينَ مَاتُوا وَنَصَلِحُ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 والله غفور رحيم ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صدئقه كان ياكلن الطعام اذ كيف نبين لهم الايه ضَرَّ أَنَّ يُؤْفَكُونَ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعْ بَعْدُنَا رَبَّنَا اسْتَمْتَعْ بَعْدَنَا بِبَعْدٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ كحكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والانس الم ياتيكم رسول منكم يقصون عليكم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 وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يومئذ الليل والنهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره الا له الخلق والأمر تبارك الله ادعوا ربكم تضروا الله خفيه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادؤه خوفا وطمعا ان رَحْمَةُ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِيَ سَيُوَسْتَرْهَبُوهُمْ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا فَلَقَ الحق وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ, وألقي السحرة ساجدين وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا به السحر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون بسم الله الرحمن الرحيم الَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ۚ وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ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 بسم الله الرحمن الرحيم فورا ربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم ثم لنحضرنهم حول جهنم مجثيا ثم لن من كل شيعة أيهم من كل شيعة ايهم على الرحمنتي ثم لن نحن اعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا وَارِدُهَا كان على ربك حتما مَّقْضِيًّا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فِيهَا جِثِيًّا بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون اول من القى قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليهم من سحرهم انها تسعى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 وَلَا يفلح السَّاحِرُ حيث اتى فالقي السحره سجدا قالوا امننا بربها هارون وموسى بسم الله الرحمن الرحيم افَحَسِبْتُمْ انما خَلَقناكم عبثا وان انكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم ومن يدع الله فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون يُفْلِحُ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين الرَّاحِمِينَ رب اغْفِرْ وارحم وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَّا تَعْنُوا عَلَيَّ للمسلمين بسم الله الرحمن الرحيم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكف الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتيات ذكرا ان الهكم لا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 لا يسمعون إِلَى الْبَلَاءِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ إِلَّا مَنْ خَطَفَ الْخَطْفَةَ فَتَفَاتَ أَسْبَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ان الشجره الزقوم طعام الاثيم كالمغلي يغلي في البطون قظل الحميم خذوه فاعتلوه الى سوالجحيم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 لا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَ الأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ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 وإلى طريق مستقيم يا قومنا دائي الله به. يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب دائي الله وليس بمعجز في الارض وليس له من دونه اولياء اولئك في ضلال مبين بسم الله الرحمن الرحيم سنفرض لكم ايها الثقلان فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبانِ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أن تنفذوا, أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا فَفُضْلًا لَا تَنفُضُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنَ النَّارِ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ فَبِأَيِّ وما تكذبا بسم الله هذا القران على جبل لرأيته خاشئا خَشِيًّا مُتَصَدِّقًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلِيمٌ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هو الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر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 جَنٌّ عَلَى اللَّهِ كَاذِبًا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَأُذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ يَأُذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ a'udhu bi rabbil jinni minal jinni اَفَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّ لَمَسْنَا السَّمَاءَ أَفَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا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 الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعل له ثؤا ان احوى سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر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 سُمَّرَدَنَهُ أَسْفَلَ سَافِنِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ الَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ wa la ana abidu ma abadtum wa la antum abiduna ma aabudu lakum dinukum wa liya din bismillahir rahmanir rahim qul ahad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 وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ الناس إِلَهِ النَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ MALAKINNAS ILAHINNAS MIN SHARRIL WASWASIL الذي ALLADHI YUWASWISU FI SUDURINNAS MINAL JINNATI WANNAS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 مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْثِهِ وَنَفْثِهِ تحصنت بذل العزه والجبروت واعتصمت برب الملك والملكوت وتوكلت على الحي الذي لا يموت اصرف عنا الاذى انك على كل شيء قدير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 مِنَ الْمَاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَإِقَابِهِ وَمِنْ شَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَذَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَيِّ حَاضِرٍ وَأَيِّ حَاضِرٍ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وهمه وَمِن كُلِّ عَيْنٍ لَامِهْ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّهْ وَمِن كُلِّ عَيْنٍ لَامِهْ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ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 لا شفاءك شفاء لا يغادر سقما Allahumma رب Nas Adhhibil Bas Ishfi Antash Shafi La Shifaa'a Illa Shifaa'uk Shifaa'an La Yughadiru Saqaman Allahumma Rabban Nas Adhhibil Bas Washfi Antash Shafi La Shifaa'a Illa Shifaa'uk شفاء الله يغادر سقما اعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرى وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء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 yeah <laughs> وَمِن شَرِّ الشَّيَاطِينِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ وَمِن شَرِّ كُلِّ مُعْلِنٍ أَوْ مُسِرٍّ وَمِن شَرِّ مَا يَخْرُجُ بِاللَّيْلِ وَيَكْمُنُ بِالنَّهَارِ وَيَكْمُنُ بِاللَّيْلِ وَيَخْرُجُ بِالنَّهَارِ وَمِن شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ وَبَرَأَ وَمِن شَرِّ إِبْلِيسَ وَجُنُودِهِ وَمِن شَرِّ كُلِّ دَ بَتَ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ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 وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ان زيننا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مريد لا يسمعون الى الملائكه الاعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب illa man nukhatifa lukhthfa fata fa'taba'ahu wash-shihab thaqib bismillahir rahmanir rahim la ilaha illallahu al-'azhim halim la ilaha illahu wa rabbul la ilaha ورب العرش الكريم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم اياشفيك اسال الله العظيم رب العرش العظيم اياشفيك أسأل الله العظيم رب الارش العظيم ايش فيك ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذابا صباحنا ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ان لمغوا بالا يكتم